Allah man bil Allah, wa ma azil علينا, wa ma azil ala Ibrahim, wa Ismail, Al Asbat, Yahima, Isaail, Ishak, Yaqob, dan Asbat, dan yang mati Musa, Isa, dan Nabiul dari Rabbulim, dan يُونًا مِنْ رَبِّهِمْ لَا مُفَرِّقَ بَيْنَا أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَتَغَيَّرْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 114. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 115. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم 117. وإذدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون 118. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفرون